بسم الله قوله تعالى والعافين عن الناس ماذا قيل في العافين عن الناس ما المقصود بالناس هنا قيل المملوكين العافين عن الناس عن المملوكين سوء الأدب فإنه ربما يصطر منه سوء أدب فيعفو عنه وهذا أسنى الله سبحانه وتعالى عليهم وقيل نعم أحسنت على عموم اللفظ عن الناس أي عن من ظلمهم وأساء إليهم من الناس فهم عافون يعفون عنهم وهذا خلق كريم لا يوفق له إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من أهل الخير فتجد يعفو عمن من أساء إليه والعافين عن الناس وهذا هو الأظهر الله علم أن الآية عامة والعافين عن الناس أي عن من ظلمهم وأسائلهم من الناس فهذه من صفات المتقين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس قوله الذين إذا فعلوا فاحشة ما المقصود بالفاحشة قيل الزنا كما سيأتي نعم فاحشة تطلق على كل معصية وكثر اختصاصها بالزنا كثر اختصاصها بالزنا وإلا هي تطلق على كل معصية كما سيأتي وهذا يدل على أن هؤلاء الذين ذكروا أعدت لهم الجنة غير معصومين غير معصومين ربما تصر منهم بعض المعاصي، ولكنهم أوابون توابون رجاعون إلى الله جل وعلا ذكروا الله واستغفروندنوبهم، فهذا هو شأن، فليس شأن أن تصر المعصي تصر المعصي لأنه غير معصوم. يا عبادي أنكم تخطئون بالليل والنهار، ولكن شأن أن الشخص إذا سزله الشيطان تاب إلى الله ورجع إلى الله واستغفر وأناب، ويجد الله سبحانه وتعالى يجد الله جل وعلا غفور رحيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله, الله غفور رحيما فهذه فلذلك شرعة صلاة التوبة ونقل الإجماع على شرعيتها ويدل عليها حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي يرويه عن نبي بكر ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضى فيصلي ركعتين إلا غفر الله له فيستغفر الله إلا غفر الله له فهذه الصلاة سمى بصلاة التوبة وهي مشروعة ونقل الإجماع على شرعيتها ويدل عليه حديث عن الذي رويه عن أبي بكر ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضى فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى إلا غفر الله له فلا بأس إذا صدر ذنب يقوم الشخص يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى ويستغفر فيها ربه سبحانه وتعالى كما نقل الإجماع على مشروعية صلاة التوبة للحديث المذكور وهكذا ذكر المشروعية صلاة التوبة شيخ الإسلام رحمه الله في أثناء كلام الله ومن ضمن ذلك المقصود منه فإذا أذنب قال فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين ثم يتوب كما في حديث أبي بكر هذا كلام شيخ الإسلام قال فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور وهو مندوب مندوب إلى أن يصل ركعتين وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين ثم يتوب كما في سياق الحديث ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضى فيصلي ركعتين ثم يستغفر إلا غفر له إلا غفر له صلى ويستغفر بعد ذلك فإنه حري أن يغفر له وأن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه وهذه الصلاة صلنا في جميع الأوقات لأنها من دوات الأسباب ولو في وقت الكراهة الشديدة فيجوز صلاة هذه الصلاة لأنها من دوات الأسباب ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستحب تقصيص هاتين الركعتين بقراءة معينة لم يثبت عن رسول الله أن هاتين الركعتين تخصص بقراءة معينة لا بالكافرون ولا بقوله الله أحد الإخلاص ما في دليل على تقصيصها بقراءة معينة فيقرأ ما شاء مما يسر الله سبحانه وتعالى وهكذا يشتهد بعد أن يصلي هذه الصلاة في الأعمال الصالحة يشتهد بعد أن يصلي هذه الصلاة في الأعمال الصالحات لقول تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى تاب وآمن أو آمن تاب وآمن ثم عمل صالحا فالله يقول إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدى فيشرع بعد هذا السرال إكثار من الأعمال الصالحة يشتهد الشخص في الأعمال الصالحة حتى تحصل له توبة جميلة ومن أفضل الأعمال الصالحة التي يفعلها الشخص إذا أذنب أنه يتصدق من أفضل الأعمال الصالحة التي يفعلها الشخص إذا أذنب وvtرف ذنبا أنه يتصدق ويبدل ما يسهل الله سبحانه وتعالى من المال فإن الصدق من أعظم مكفرات الذنوب لقول تعالى إن تبدو الصدقات فلعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ذكر ويكفر عنكم من سيئاتكم بعد العمل الصالحة وهكذا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه بعد أن تاب الله عليه إن النبي عليه الصلاة والسلام فذكر رضي الله تعالى عنه قال إن من توبة أن أنخنع من مال صدقة إلى الله وإلى رسوله إن من توبة أن أنخنع من مال صدقة الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله أمسك عليك مالك أو أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقال إني أمسكت سهمي الذي بخيبر وتصدق بالباقي هذا كله لأجل ما سمعته فيشرع للتائب أن يتصدق يستحب للتائب ويشرع له أن يتصدق يعمل أعمال صالحة ومن الأعمال الصالحة عند التوبة الصدقة لحديث كعب قل الآية فإن كعبا خلع قميصه وأعطاه للمبشر له أعطاه للمبشر له وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما سمعت إن من توبتي أن أنخلع من ماني صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يشرع عند التوبة فمما يشرع عند التوبة صلاة ركعتين ومما يشرع عند التوبة الأعمال الصالحة ومن أعظمها عند التوبة الصدقة بذل المال والحديث ثابت حديث علي ثابت كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر طرقه وخرج بثبوته رحمه الله وغيره من أهل العلم قال ابن كثير ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه أحمد وذكر حديث أبي بكر رحمه الله ثم قال وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر الصديق وبالجملة فهو حديث حسن هذا شاهدنا وبالجملة فهو حديث حسن الحاصل حديث ثابت وما اقتضاه ودل عليه من المدلوني ثابت أيضا لثبوت الحديث فعلى هذا صلاة التوبة مشروعة ونقل الإجماع على مشروعية صلاة التوبة فمن أذنب ذنبا يشرع له أن يصلي ركعتين ويستغفر ربه جل وعلا على ما صدر منه من الذنوب لحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث كما سمعت ذكره أبو بكر وذكر الآية أن نسأصمن قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر استغفر الله يجد أو ثم يستغفر الله إلا غفر الله له وقرأ قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله في ذنوبهم هذه هذا الآية من ضمن الحديث في بعض روايات الحديث. أن النساء وسلم قال ذلك ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم دكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى من علمه بضعف العذاء وأنهم ضعفاء ضعفاء أمام الشيطان ربما يضعف أحدهم ممن ضعف إيمانه أمام الشيطان فيستزل في أدنى ما يكون بل ربما استزل بالجرائم استزلهم الجرائم الواضحة الجلية أنها جرائم فيرتكبها طوعية لهذا الخبيث ولهذا العدو حاصل حديث التوبة كما سيكون معنى ثابت حديث التوبة ثابت وله شواهد من حديث الحسن وهكذا أيضا أبي ذر رضي الله تعالى عنهم وهكذا من حديث مريدة أيضا له شاهد من حديث مريدة لكن الذي يظهر أن التي جاء بها للاستشهاد أو لكونها شاهدا لم تثبت أن بلانا رضي الله تعالى عنه قال له رسول الله بما سبقتني إلى الجنة إني دخلت الجنة البارحة فسبعت خشخشة معليكا فقال يا رسول الله ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين وما أذنت أو ما أصابني حدث قط إلا توضأته فهذه الهواية التي يظهر الله علم أنها منتقدة انتقدها العلامة الألباني وغيره ما أذنبت واصطرب ما أذنت كما في الهواية الأخرى ما أذنت إلا صليت ركعتين وأما ما أذنبت إلا صليت ركعتين ففيها كلام ذكرها من خزيمة وذكرها إضا صعب الترغيب والألباني ينتقدها ويقول الصواب ما أذنت لا ما أذنبت فنفضت ما أذنبت منتقد في الرواية والثابت في الرواية ما أذنت إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث إلا توضأت إلا إلا فبهذا سبق بلالي للجنة فهذه من الأشياء التي يسبق ذوها غيرهم إلى الجنة والأشياء التي يسبق أهلها غيرهم إلى الجنة كثيرة ومنها تين الخصلتين أو تاني الخصلتان أن الشخص لا أحد التوضع فهذا من الأسباب وهكذا المؤدنون إذا أدنوا صلوا ركعتين هنيئا لهم فهذه من الأسباب دخول الجنة ومن الأسباب التي يسبق بها الشخص غيره إلى الجنة وما أكثرها والأعمال الصالحات هي أصلها كل الأعمال الصالحات يسبق بها الشخص الجنة غيره الجنة والناس تفاوت فيها قال رحمه الله حاصل هذا ما يتعلق به هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فإنه قد ثبت عن نبي بكر أن رسول الله قال ذلك الحديث وقرأ بعده والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وما حال ما جاء أن بني إسرائيل كان إذا أذنب أحدهم ذنبا أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه يا أبا عبد الله آه. نعم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا ولكن نشك أن هذه الآية نزلت لهذه الأمة تعتبر مناقب هذه الأمة وبنو إسرائيل لما شددوا شدد عليهم لما شددوا عن أنفسهم تعنتوا شدد عليهم وهذه أمة مرحومة قال رحمه الله وقال عطاء نزلت في نبهان التمار وكنيته أبو معبد أتتهم رأت حسناء تبتاع منه تمرا تبتاع تشتري فإنه من الأضداد يستعمل في البيع ويستعمل في الشراء تبتاع تشتري ويستعمل في البيع أنه هو الذي يبيع ويتقاضى الثمن مقابل البيعه وتستعمل في الشراء أن يدفع المال فهذه المرأة جاءت تشتري منه تمرا أتتهم رأت حسناء تبتاع منه تمرا فقال لها إن هذا التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منه فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلها فقالت له اتق الله فتركه ندي مع ذلك فأت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم فهذا الرجل ذكر الله فاستغفر لذنبه وتاب أناب وجاءنا النبي عليه الصلاة والسلام نادما تائبا خائفا وجهلا من عقوبة الله سبحانه وتعالى فنزلت هذه الآية العظيمة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ولم يثبت هذا السبب سبب النزول لم يثبت ولكن تعلمون أنه ثبت في غير هذه الآية أن رجلا قبل امرأة فجاءنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو نادم تائب خائف فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له بعد أن صلى صليت معنا قال نعم قال فإن الله يقول إن الحسنات يذهب لسيئات فتاب الله عليه فالإنسان غير معصور فلا الصحابة أفرادهم معصومون ولا غيرهم من باب أولى وإنما جماعتهم معصومة فلا تجتمع أمتي على ضلالة وأما أفرادهم ربما يصدر منهم بعض الخطأ رضي الله تعالى عنهم ولكنهم يفترقون مع كثير من من تأخر عنهم أنهم رجاعون توابون وجلون خائفون من عقوبة الله سبحانه وتعالى أحدهم ربما يأتي ويقول يا رسول الله هلتوه احترقته يشعر أن المعاصي هذه هلك وأن احترق مثل النار بل أشد من النار والعياذ بالله فيقول هلكته في بعض الرياض احترقته نسأل الله العائفة أما الآن ربما يراها مثل الثلج على قلبه تنزل المعاصي ويا فرحته إذا ظفر بالمعاصي من زنا من لواط إلى آخر ذلك يجد شراحا في صدره يوم مرتاح مقيف والعياذ بالله نعوذ بالله من الخذينة عند بعض الناس وأما أولئك يبتليون مع كثير مما تأخر بهذا الذي سمعته أنهم يشعرون بحرارة المعاصي ولاهي بها. وقال مقاطن والكلبي فما حل هذا السبب؟ لم يثبت. قال ذكروه واحد في أسباب النزول وذكر القصة الحافظ بن حجر في إصابة في ترجمة نبهان التمار قال ذكر مقاتل من في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس ثم قالوا هاك اخرجه عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء بن عباس مطولا ومقاتل متروك والضحاك لم يسمع من ابن عباس علتان فيه مقاتل متروك وستأتي بعض العينن مقاتل متروك والضحاك لم يسمع من ابن عباس فهو فيه انقطاع وايضا قالوا عبد الغني وموسى هالكان وعبد الغني وموسى هالكان ما يحتج بهما هم أبعد ما يكونان عن احتجاج بهما فالحاصل لم يثبت الحديث فيه هذه الأربع العلم قاتل متروك من سليمان وهكذا أيضا فيه الضحاك من حيث الانقطاع الضحاك إمام لكنه لم يسمع من ابن عباس في انقطاع وهكذا عبد الغني هالك وموسى كذانها فهذه أربع علم هالك إنه لا يحتاج به البتة وهو بعيد عن الاحتجاج به فهذا السبب لم يثبت ولكنه ثبت في نحو إن الحسنات يذهبن السيئات أن رجل قبل امرأة ثم جائنا النبي عليه الصلاة والسلام أقم الصلاة طرفي النهار وزنفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فالشخص لا يغنط يا من رحمة الله سبحانه وتعالى لا يغنط هم شيء أنه لا يحدث نفسه يرجع للمعاصي ويتكل أن الله رحيم أن الله غفور فالله شديد العقاب جل وعلا وإنما هذا في شأن التوابين الرجاعين أما المتناعبين فيخشى عليهم من سوء الخاتمة الذين يتناعبون بحدود الله ويعصون الله ويتكنون إلى الارجاء. فأولا يفشع عليه من سؤال خاتمة أكى الرجل وهو معصوم يصبر منه معصي ويتوب إلى الله هنيئا لا فهذا عبد صالح هذا عبد صالح يشعر بأن المعصي لها أثار سيئة عليه في دنيا وفي أخرى فيرجع ويتوب هذا عبد فيه خير. وقال مقاتل والكلبي آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف فخرج ثقفي في غزات واستخلف الأنصارية على أهله فاشترى لهم اللحم ذات يوم فلما أرادت المرأة أن تأخذ منه دخل على أثرها وقبل يدها وهذا لم يثبط. وقبل يدها ثم ندم وانصرف ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه خرج ناجما من البلاد وضع التراب على رأسه ندم وانصرف وذهب يه هام على وجهه وما يدرون أنه حتى وقعوا عليه بعد ذلك فهذا لم يثبت وهم على وجهه فلما رجع استغفي لم يستقبله الأنصاري يعني رجع وما وجد ذلك الأنصاري الذي كان يستقبله قد أمنه في ظهر هذا على أنه استخلف على الأهل يأتي لهم بالحوائج وهذا لم يثبت لكن الشخص ينتبه فإن الحمو لو كان غريبا الموت ينتبه من هذا الشيء ويحرص على إبعاد أهله عن الفتن ولا يجعل وكيلا على الأهل يدخل ويخرج فربما يحصل شر والعياد بلو قد حصل هذا الشر في الواقع فيذهب الكويت أو يذهب للسعودية أو يذهب يقترب ويركن على زميل له يركن على زميل له فيقول لا اعتنف بعدنا وأنا سأسافر وهذا الزميل خبيث فيستغل غربة المسكين ذاكي وربما نص الله العالم يحصل ما يحصل من, من الشر فينتبه لهذا الجانب ولا يركن إلى زميل، فإن الزمين هذا غير معصوم قال رجع الثقفي فلما رجع الثقفي لم يستقبله الأنصار فسأل امرأة عن حاله فقالت لا أكثر الله في الإخوان مثله لأنها سأرأت مرأت منه قبل وقالت يدخلوا ما سبت كما سمعت لكن لا ذكره فقالت لا أكثر الله من الإخوان مثله فقالت لا أكثر الله في الإخوان مثله ووصفت له الحال والأنصار يسيح في الجبال تائبا مستقفرا فطلبه في حتى وجده فأت به أبا بكر رجاء أن يجد عنده راحة وفرجا حين هذا التقفي الذي حصل منه ما حصل ندم بعد ذلك فقال الأنصار هلقته وذكر القصة فقال أبو بكر ويحكا أما علمت أن الله تعالى يغار للغازي ما لا يغار المقيم ثم أتى عمر أثبت في هذا الباب ثم أتى عمر رضي الله عنه فقال مثل ذلك إن الله يغار ما لا يغار المقيم يغار للغازي ما لا يغار المقيم لأنه خرج في سبيله خرج في سمينه وفي استخلاف الغازي أجر عظيم فقد غزا واستخلف غازيا في أهله فكأنه غزا في سبيل الله سبحانه وتعالى وأما إذا حصل منه الريب والخيانة فنسل الله العافية فالإسم شديد يغار للغازي ما لا يغار المقيم ثم أتيا عمر رضي الله عنه فقال مثل ذلك فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالتهما فأنزل الله تعالى هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة ولم يثبت أيضا في السبب النزول واحدي بدون إسناد والكلب ضعيف بل ضعيف جدا وهو ضعيف فقط ضعيف جدا فعلى هذا لم يثبت فهو من طريق الكلب ومن غير سند كما ترى فلم يثبت سبب للنزول في هذه الآية فيما نعلم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ويبقى على ما سمعت على عمومها وإن لم تثبت هذه الأسباب فكل من فعل فاحشا فيشرع له بل يجب عليه الاستغفار والتوبة ذكر الله فاستغفر لذنوبهم ولا يقنط من رحمة الله وكل من فعل فاحشا يجب عليه أن يتوب وأن يستغفر من هذه الفاحشة التي صدرت منه وأما سبب نزول معين فلم يثبت شيء والله المستعان أظن هذا نكتة نقرأ الذي بعده فأنزل الله تعالى هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة يعني قبيحة خارجة عما أذن الله تعالى له فيه وأصل الفحش القبح والخروج عن الحد قال جابر الفاحشة الزنا وهكذا قاله السدي ومقاتل الفاحشة الزنا وقد تقدم معكم أن الفاحشة الله على كني معصية فعلى هذا الفاحشة هي القبيحة وكل شيء جاوز قدره فهو فاحشة كل شيء جاوز قدره فهو قد صار فاحشة لأنه جاوز الحد وجاوز القدر المعلوم وكل ما جاوز القدر المعلوم فهو فاحشة لأنه فحشة فهذا تفسير جابر ويذكر عن جابر بن زيد ويذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فجابر هل هو ابن زيد هنا أم ابن عبد الله كلاهما جاء عنه هذا التفسير الفاحشة الزنا. والذي يظهر أنه ابن عبد الله لأنه أطلق فالمقصود الصحابي انتهينا من تفسير فاحشة وذكر الإمام سببين النزول هل ثبت منهما شيء لم يثبت منهما شيء أحسنته عندما نسأله فيما ذكرنا من الفائدة أعندك هل تشرع صلاة التوبة إذا فعل الشخص معصيا من المعاصي؟ وش الدليل حديث أبي بكر ما من عبد يذنب ذنبا ثم, ثم يتوضى فيصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له وقرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم هل هنا خلاف في هذه الصلاة نعنقنا الاتفاق على مشروعية هذه الصلاة. أحسن. فكم ركعة صلّى هذه الصلاة بلال؟ كم ركعة أربع ولا ثلاثة ركعات في المغرب والعشاء والصلاة الأخرى الروبعية هذه الصلاة كم ركعة صلّى؟ كم صلّى هذه الصلاة صلاة التوبة التي تسمى بصلاة التوبة؟ كم ركعة صلّى؟ أربع ركعات يقول بلال أنموها منتبه. آه. نعم صلاة وكعتين هو جانبك ومنتبه ما مدري من ساحت أحسنت فما هي الصور التي تقرأ في هذه الصلاة عبد الله ما ثابت شيء أحسنت ما ثابت شيء في هذا الأمر وماذا يشرع أن يزاد مع هذه الصلاة الأعمال الصالحات ومن عظمها الصدقة لحديث كعب بن مالك لما تاب الله جاء إلى النساء صلى الله عليه وسلم وقال إن من توبة أن أنخلع من مالي كله فقال أنسك عليك بعض مالك فقال أنسكت السهم الذي بخيبر والأسهم التي بخيبر كانت نفيسة جدا لها نجوز إذا رأينا القراب أن نقتلها لا بس تقتل قراب فالنساء صلم أمر بقتلها في الحل والحرم قراب الحدأ والكلب العقور والعقرب والحية اقتلها إذا رأيتها فإن رسول الله حث على قتلها وهكذا الوزق اقتله ففيه أجر في قتله الوزق. وكل ما أمر به في فيه أجر لأنك تمتثل فيه أمر الله تمتثل فيه أمر الله قال ما أفضل كتاب في حتى الصيام كتاب الشيخ محمد جيد مختصر مفيد وهكذا أيضا ما يمر معك فيه الكتب المؤلفة كالصحيحين فيجمع جملة من أدلة التي تعلق بحكم الصيام لكن من حيث الإفراد اشتمل على مسائل كثيرة كتاب الشيخ وغيره أيضا لكن هذا مختصر مفيد قال هل يجوز للرجل إذا كان اسمه مطابقا لاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسم أبيه وأيضا أن يجعل كنيته مثل كنيه الرسول هذا في خلاف بين أهل العلم تكنوا أو تسموا باسمه ولا تكتنوا بكنيته اختلف العلماء في المقصود من الحديث فمنهم من قال المقصود الجمع بين الإسم وبين الكنية ومنهم من قال المقصود الكنية لا يتكن أحد بأبي القاسم فإن رسول الله في زمنه دعية فلان فقيل يا ابن القاسم فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يظن أنه هو المقصود فقال يا رسول الله ما اردت وإنما اردت فلانا قال تسموا باسمي لا تكنوا بكنيتي تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فنهم عن الكنيه قالوا وشرع لهم الاسم ولكن قد وجد من السلف من يكنى بأبي القاسم وجد من السلف فمنهم من حمل النهي على زمنه لما يحصل من ربما شيء من الاستهزاء السخريا بعض المنافقين يستغلون هذا يقول يا بلغاسم يقول ما أردتك أردت فلان وهكذا يحصل شيء من التلاعب استغل ذلك النفاق فنهاهم رسول الله في زمنه عن هذا الشيء فحمل جماع النهي على زمنه وحمل جماع النهي على الجمع وحمل جماع النهي على إفراد الكنيه على الكنيه أما الإسم فلا بأس به والذي يظهر لا يجمع الشخص بين الكنية وبين الاسم لا يجمع الشخص بين الكنية وبين الاسم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتين فلا يجمع بين الاثنين فإن أفرد أحدهم على حدة جازة قال هل ركعتين صواب هل ركعتاء هل ركعتي الوضوء من ذوات الأسباب؟ نعم، من ذوات الأسباب. وهل يجوز صلاتها في وقت الكراهة؟ نعم، يجوز صلاتها في وقت الكراهة لأنها من ذوات الأسباب وذوات الأسباب يجوز صلاتها في أي وقت كما قرر ذلك ابن تيمية رحمه الله. قال إذا سب الرجل الله عز وجل أو الدين فهل ينزمه الإسلام عند الرجوع الإسلام؟ نعم المرتد عند جماعة من أهل العلم حكمه حكم الكافر الأصلي يغتسل إذا رجع إلى الإسلام المرتد يغتسل إذا رجع إلى الإسلام وينطق بالشهادة مثل هذا ينطق بالشهادة وأما الذي كفر بالصلاة فإنه يرجع بما, بما خرج به وليحتاج إلى أن ينطق بالشهادة يرجع بما خرج به يصلي ويبقى على الإسلام لأنه لنزل على لا إله إلا الله ولكن هذا سب الله سبحانه وتعالى وكفر بالإله جل وعلا فيرجع الله علم الشهادة ويرجع أيضا كذلك من الإقسان يقتسل, يقتسل وجوبا عند جماعة من أهل العلم في حكم المرتد وأما تارك الصلاة فيرجع بما ترك يرجع بما خرج فهو خرج عن الإسلام بصلاة ما يحتاج للشهادة لأنه يشهد لا إله إلا الله يعتقد أن لا إله إلا الله ولكن خرج بالصلاة فيرجع بالصلاة